ما أورثنا الكتاب الذي نصطفنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدو ومنهم ومنهم سابق بالخيyat بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهاب. نَعْتَدِلُ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي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 من عذابها كذلك نجزي كل كافر وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم الذيل فذوقوا فما للظالمين من نصير ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور